لآل ل ا ق ر ك ه الهدى ل شركه الحمد ل دعويه غير ا ربحيه ذات م ض د ي ن اجتماعي العبد المستقيم صراط ا ل ذ ي ن و ر م ح م ت ع ل ي ه م غير ذلك موسوعه النابلسي ل ا ع ل و ن م الاسلاميه ذ ي يجتنب Thank